بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وقسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ إذن المستقر ينبه الإنسان يوم بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة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 ونسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن قفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى